لا تبرره خطيئة ولا تنتقصه عاطل سبحان سبحان أن تناول هذا البديل أبدعت ما خلقت على غير من السماء وأحكمت هذا الكون بيد يد القبرة والكمال. وَنَشَرْتَ على مخلوقاتك هياك الجلال فسبحانك سبحانك يا ذا الإفرام سبحانك يا ذا الجلال هلاهي أنت المنعم على عباد والمتفضل على قصف اللهم ما بنا من نعمت بها علينا فهي من إحسان وإن خفي عنها سرها اللهم ما أصبنا من قبل فمن أفضالك وإن غاب عنا علمك فأنت المنهى المتطبل في كل حال وأنت صاحب الكرم والنوارك اذي ذاك سر جامن ولن نصيب ان انه علي ان الله ولا وطوبى لعبدنا أن عشه من الله فاسم الخطن وارضاه من اليأس فوفى الكريم للوحام طوبى له وحسن الله إلهي انكسرنا عن حمد فعذرنا قصورنا على البحاطة بنعماه فعنت المنهن كل المتقدم فوق الله الله الله Áshad, hogy Muhammad a Részulullah, hii a szaláh, على a faláh. Qad igámat a لا إله إلا الله <تصفيق> استووا استووا أقيموا صفوفكم ولا تعتدلوا أقيموا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم ولا تختلفوا الله أكبر الله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 أبا أحد من رجالكم ولكن الرسول الله و خاتم النبيين و خاتم وَكَانَ وكان الله بكل شيء عليم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرته وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما الله, الله أكبر سمع الله Köszönöm, <tos> الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدينا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها النبي, إنا ومتشاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا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 Mian Allahu liman hamida law Allah akbar Allahu akbar Sami'a Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd Allahu akbar Allah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 Salam uraljuk, wa a bátorítás alaykum wa rahmatullah,